واهلا ومرحبا بكم في مواقف قرانيه والذي نعيش فيه مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران الكريم بجامعتي الأظهر وام القرى حدثنا فضيلته في اللقاء الماضي عن بدايه مشاهد القيامة وان المشهد الاول كما ذكر عند الساعة او عند قيام الساعه عند تصدع الكون ثم عرض على النفخة الأولى والنفخة الثانيه وفي لقائنا إلى اليوم ان شاء الله يبدا فضيلته في الحديث عن مشاهد القيامة من البعث الى الفصل والحساب اولا نرحب بفضيله الدكتور على السطره مرحبا, مرحباً. مرحباً. مرحباً. يا رب يا مرحباً. نحن الان في القيامه الان مثل الله عز وجل ان يسلمنا ويحفظنا وتريد فضيلتك ان تسلط الضوء او كما تحدث القرآن وصلت الضوء على المشاهد بدايه من البعث ومرورا بالفصل والحساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين نعم لان الله. بلاغ محمد صلى الله عليه وسلم للناس وبيان موقف الناس في القيامة هو رحمه للناس لانه علمهم قبل ان يقعوا في هذا البلاء المبين نعم لان القيامه ليست امرا هينا انما هي امر عظيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها ده هذا في زلزال قبل القيامة نعم فما بالنا بالقيامه وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ف فالقضيه قضيه خطيره لذلك لم نقل الله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين كان بعث محمد صلى الله عليه وسلم رحمه حتى للكافر لانه علمه وبينا له رجاء أن يتقي هذا اليوم وان يخاف ربه وان يعد الاعداد الصحيح لهذا اليوم العظيم الخطير الذي يستمر به الخلود ولا ولا ينقطع ابدا هذا امر والله ليس ليس أبدا ابدا وانما هو اعظم شيء لا بد ان نؤمن بالله هذا الاصل الأول بالله رب العالمين ثم نؤمن بانه يعيد الناس يوم لا ريب فيه نعم وهو حقيقه لا ريب فيها ولا شك فيها ابدا كما قال ربنا إن الساعة لاتيه لا ريب فيها الله أكبر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا. ولا اكثر الناس لا يؤمنون كيف هذا لهذا حين نتكلم في هذا فنحن لا نتكلم في أمر آآ يعني آآ غيبي محض وانما نريد أن ان يصبح ذلك واقعا لنا قبل أن يصبح واقعا علينا نعم ان نتهيئ له ان, أن نتهيئ له. له بالايمان اولا لان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم. ثم الحساب العظيم اول ما يبدأ الناس بعد أن يتهدم الكون ويؤمر اسرافيل المختص بهذا بالنفخ في الصور عليه السلام النفخه الثانية نعم نفخه بعد الصاق والاماته وتبدل الكون الاعاده مره اخرى يعيد الناس بعد هذا العمر الطويل في الأرض وبعد هذا العبث الاجرامي الذي قام به بعض الناس أو كثير من الناس وان تطع اكثرما في الأرض يضلوكم عن سبيل الله هنا ياتي الفصل فياتي الفصل ابتداءا يقوم الناس فاذا هم قيام ينظرون اما المؤمن فيستبشر الله يبشر المؤمن أولا يقوم الناس ابتداءا اشتاتا نعم في ذهول من البعث في ذهول من البعث كله خائف حتى المؤمن خائف في الاول نعم لانه البعث امر خطير ولا يعلم الانسان ما ما ما يخبه له القدر والصحف لم تنشر بعد لهذا <تصفيق> قالوا يا ويلنا من بعثنا وذا لسه قدر. هذا الكفار اما الناس جميعا يخرجون من القبور اشتاتا يجري كل منهم الى غير جهه ما غير جهه معلومه يجري يمين يجري شمال يصطدم هذا بذاك ويخرج ليس ملايين وانما الاولون والاخرون جميعا وهذا قوله تعالى في سوره الزلزله يومئذ يزدر الناس اشتاء اشتاء متفرقه غير منتظمه ليراوا اعمالهم فيؤمر اسرافيل بان يطيل النفخه وان يمدها حتى تنتظم الجموع الجراد المنتشر تصورهم الله يا انا رايت الجراد في <تصفيق> الضح حينما جاء بارجل كبيره وغطى والله الشمس تقريبا يعني عامل مظله بيننا وبين الشمس كان كان كميه ضخمه كبيره جدا لكنها تأتي احيانا غير منتظمه يعني هذا الجراد يطير هنا وهذا هناك وهذا كذا كأنهم جراد منتشر غير منتظم الجراد يمشي منتظم اولا لكن إذا وضع في مكان ثم اراد ان يطير يخرج غير منتظم ربما يصطدم بعضه ببعض وهكذا فاما المؤمنون في هذا الهول فتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياة الدنيا وفي الاخره نعم ويبشرونهم آه لا يحزنهم الفزع الاكبر لهم جن من وتتلقاهم الملائكه الفزع سمى هذا اليوم الفزع الاكبر نعم ليس الفزع الاصغر ولا الفزع المتوسط الفزع ولا الكبير حتى هذا ليس فزع كبير هذا الفزع الاكبر لا يوجد شيء اكثر منه وتتلقاهم الملائكه للمؤمنين هذا يومكم الذي كنتم توعدون اما الكافر فاول ما يقوم من القبر كان ينكره تماما كان ينكر القيامه ولا يواظع في الحساب قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس يبدا الحساب والعمل فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون عدل مطلق عدله المطلق يقيمه الله في هذا اليوم العظيم فيمد اسرافيل المده النفخه ويطولها فإذا الناس جميعا بالفطرة وبالامر الالهي تتجه إلى مصدر الصوت فينظموا فإذا بكل امه تنتظم في تجمع خاص بها الله رغم انوفهم مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر نعم فياتون الى الداعي الصفير لما يطول النفخه فتنتظم الامم امما امما نعم. وكل امه عليها من بلغها سواء كان الرسول رسول او كان داعيه من الدعاه وترى كل أمة جافية نعم الجثو هو البروك على الركب والتحفز للقيام بان يبرك على ركبه ويضع اصابعه في هيئه رياضه الذي ينتظر الامر فيقوم نعم. يجمع الناس حول جهنم جثيا وهذا اكبر شيء مخيف في القيامه وهذا يسمى الحساب الجمع اولا نعم كل امه وترى كل امه جافية حول جهنم يعني كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون نعم يقوم كل ام عليها من بلغها هذا الدين الرسل والدعاه وما الى ذلك فيسال الله اولا الرسل الحساب للامم لا يكون جمعيا انما اولا لتحقيق العدالة يسأل الله عز وجل الرسل يوم يجمع الله الرسل على رأس كل امه وترى كل امه جافيه كل امه ويوم البعث كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ففي هذا الموقف الخطير العصيب والناس يجثون جميعا حول جهنم الجلفيه ثم لما من كل شيعات ايهم اشد على الرحمن عثيه نعم اذا في هذا الموقف الحساب الجمعي يسال الله الرسل وينزع العتاه الكبار فيلقي بهم الى جهنم ويبين القرار ارم الامم جميعا لانهم مستحقون للعذاب بالقطع واليقين ثم يسال الرسل ماذا اجبتم هذا اخطر سؤال في المحشر لان الرسل العذاب مترتب على الجواب عذاب الامم جميعا او نعيمهم مترتب على الجواب الله سبحانه وتعالى حلب الله الرسل في الارض كما قلنا في الحلقات الاولى لتكون الحجه لله على الناس وكنا معذبين حتى ابعث رسولا فيسالوا الناس فسيسال الرسل نعم ماذا اجبتم هل بلغتم ام لا نعم فيذهل الرسل يذهل الرسل من شده السؤال لا. ويرتعدون ويخافون جدا حتى الرسل سلم يا رب ف... ف... يقولون كلاما عجيبا جدا يوم يجمع الله الرسل ايه في سوره المائده في اخر سورتها فيقول ماذا اجبتم قالوا لعلم لنا ذهلوا ذهلوا, ذهلوا من شده السؤال والجواب والخوف من الموقف م. ذهلت الرؤوس فقالوا لعن لا... عندهم علم يعم. فقالوا لعلم لنا انك انت تعلم الغيوب فيرد الله اليهم طمائناتهم وعقولهم الله اكبر فيقولون يا رب بل بلغنا بلغنا القوم بلغناهم تنكر الامم لماذا هذا الحساب الجمعي لان الحساب سيكون فرديا لكل واحد على حده نعم. لكن على اي اساس يكون الحساب على هذا الجمع هذا ابدا اولا اولا اي اي امه في حتى في في الدنيا لا تسعى لا نستطيع ان نسال واحد نقول انت اخطات او لم تخطئ الا اذا كان هناك قانون قانون معلوم للناس نعم فالغص بلغ الامم انهم سيحاسبون يوم القيامة على اساس دين الله ولذلك ياتي دين الله في كل العصور شاملا لكل شؤون الحياة في العقيدة في الاخلاق في العبادات في المعاملات في البيع والشراء والزواج والطلاق والعده والمعاملات وشرب الخمر وكذا وكذا كل ما والقمار لا بد ان يكون الدين الذي ياتي به الرسول يطبق جامع للاحكام جميعا ولذلك يوم القيامة يسالوا عن هذا على أي أساس يكون الحساب على اساس دين الله فقط نعم. الناس الان يتحاكمون الى الاعراف م. وإلى التقاليد والى ما تواطؤ عليه من اخطاء وبدع والى القوانين الوضعيه التي وضعت لهم نعم. والى دين الله. يوم القيامه تتفقد كل الـ الـ الاشياء يعني. التي كان يتحاكم اليها الناس ويبقى دين الله لا. هو الذي يسأل عنه لا. ياتي بالرسل هل بلغتم من عدل الله ما الله يعلم نعم. لكن لا يريد في هذا اليوم الخطير الذي يكون فيه الجزاء هو جهنم لا يمكن يرمي واحد في جهنم الا ان يكون على عليه الحجه نعم. حتى لا يكون في النار حينما يكون في النار يصطلي بهذا العذاب لا يقول أنا ظلمت ذره واحد نعم. إن الله لا يظلمه مثقال ذره, مسقالة ذرة. ولذلك لما قرأ ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود اقرا علي القران يا مسعود كان ابن مسعود صوته جميلا بالقران اقرا علي قال يا رسول الله اقرا عليك انا استفل نفسه اقرا عليك وعليك انزل انت الذي انزل اليك القران و... فقال احب ان اسمعه من غير افرا يا مسعود فقر في صورة النساء بصوت جميل عذب وكان ابن مسعود يعني مشهور بهذا الصوت الجميل حتى وصل الى الايه الى الايه الكريمه فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول وجئنا بك على هؤلاء شهيده انظر الآية فكيف لو جئنا من كل أمة برسول يشهد عليهم انهم بلغهم يشهدوا للرسول ها ويوم نبعثهم كو... جئنا من كل أمة, من كل أمة بشهيد؟, بشهيد وجئنا بك على ففاجئ إذا جينا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد نعم سواء كان الرسول أو الداعيه الذي يبلغهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال ابن مسعود فنظرت فاذا عيني رسول الله تذرفان الدموع تذرفان فبكى وقال هذا اخطر المواقف في الاخره ان يستشهد الرسل انهم بلغوا الامم وعلى هذا الاساس ستحاسب الامم فستسقى إلى الفعير أو تشقى الى الجنه هنا ذهل الرسل فرد الله إليهم طمانينتهم فقالوا بلغنا يا رب فلما قالوا ذلك يبدا الحساب حسابه الفردي على اساس أن المعتمد هو دين الله احنا نحن نريد أن نذكر الناس جميعا بأن أساس الحكم والتشريع في الأرض هو دين الله وأن كل مذهب أو بدعه أو قانون وضعي أو غير ذلك ليس له سلطان ولا حج عند الله على الاطلاق نعم ولذلك يقول الله تعالى ما أنزل الله بها الله بها من سلطان الايه الكريمه ما تعبدون من دونه إلا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان نعم فهذا الاساس للاعتراف والشرعيه في الوجود هو انزال الحكم الشرعي الالهي نعم. ولذلك كل ما عدا هو باطل وهراء فيوم القيامة يكون الحكم والتفصيل على اساس دين الرسل كل رسول في زمنه جاء بكان وضع مرجعيه الحساب نعم. المرجعيه الاستساب على اساس معين نعم سبق في الدنيا ولهذا حين ندعو الناس الى شرعة الله نحن نحن نحب لهم نصح من... الناس أو... إليهم نحن, نحن, نحن أحب الناس إليهم في هذا في هذا الانقاذ لا. نحن نقدم لهم خير الدنيا والآخرة بما علمنا الله سبحانه وتعالى فلذلك يبدا الناس الحساب على اساس الدين ن... نستطرد في هذا قبل ما... ما... ما... ما... ما ما نصل الى الى هذه النقطه قبل ال... ال... فنتكلم عن الحساب التفصيلي إنما نقول جميع الرسل وجميع الملائكه تتكلم يوم القيامة على أساس ان دين الله هو الحكم نعم الله عز وجل لا يلتفت الى ما كان عليه الناس يعني إذا جاء انسان يوم القيامة وقال لماذا ذاك كل الربا يقول كان القانون في بلديه يبيحها وكان الناس في في, في, في, في, في فيقول الله لكن هذا ليس حج حجتي عليك هي ديني دين الله الذي جاء به الرسل هل بلاغ الرسل اذا كان لم يبلغوه له حساب اخر ويعذر الله في هذا ولها اهل الفتره لهم حساب اخر لكن إذا كان بلغ يستشهد الرسل فيشهدون على, على هذا البلاغ الالهي العظيم فيشهدون فيشهد الرسل بانهم بلغوا إذا اذا رمي اذا اذا شيق الناس الى الى النار إذا شيق الناس إلى النار بعد الحساب التفصيلي الملائكه تذهل تقول هذا الانسان العاقل الذي عنده هذا العقل كيف اهمل نفسه حتى ورد إلى النار هذا امر خطير جدا كلما القيا فيها فوج سالهم كلما القيا فيها فوج يعني ايه حاصره عامه لا. كلما القيا فيها فوج سالهم خزنتها الم يم نذير كيف كيف في جهنم الم ياتكم نذير قالوا بلى اعترف الكفار بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا من نزل الله من شيء ان انتم يقولون للرسل ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا اعترف الذين يتفلسفون في الدنيا ويجادلون بالباطل ويقولون نحن مسطفون نحن عندنا العلم هكذا وقالوا لو كنا نسمعه أو نعقله ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير الايه الكريمه تكرر هذا المشهد في كل القرآن واذا تحاججوا في النار الايه في سوره في سوره غافر يقول الله تعالى ام واذا تحاججنا في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغرون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا الزعماء والرؤساء وان الذين كانوا يفرضون هذا النظام الجاهلي الباطل على الناس قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد حكم بالعدل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب سالوا الملائكه ان يدعوا ربهم ان يخف عنا فالملائكه سالتهم السؤال الخطير الذي يقوم على دعوه الرسل لا. قالوا او لم تكن فدعوا... قالوا فادعوا ربكم بخف عنا هم العذاب او لم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا فادعوا وندعو الكثيرين لا قالوا او لم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات نعم. كيف ندعو نعم. وانتم جاعتكم إذا لم تكن جاعتكم ما وضعتم في النار لا. لان إذا لم تبلغهم دعوه الرسل ما يرتهم الله في النار اعتبارا لا. لابد من العدل المطلق لا. لذلك دعوة الرسل ليس امرا لعب أو هزل انه لقوله فصل وما هو بالحزل لهذا هنا ننبه ادب نفسي ونبهك وبك وانبئ اخواننا الذين يسمعون جميعا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين أن الأمر جد خطير وان الأمر في غايه الخطوره وانه كل إنسان ينبغي ان يسعى في فكك نفسه وان يعتق عنقه من النار بان يطيع الله في هذه الارض ما هو هذا ينتظر الرجل يوم القيامه فيساله الله يقول لو كنت اعطيتك لو كان عندك مال الان ذهب الارض كلها ودنيا الدنيا كلها مال ماذا كنت تفعل به فانا كنت اودي نفسي من النار فيقول الله له سألتك في الدنيا اهون من هذا شيء يسير جدا ان تعبدني واحد لا لي وان تستقيم على على ما جاءتك به الرسل امر هين فلذلك هذا امر خطير خطير جدا ينبغي ان ننتبه له. اذا اذا اذا اقام الله الحج على الامم بانهم بلغوا بلغتهم بلغتهم الرسل يبدا الحساب الفرد فاذا كان هناك ناس لم تبلغهم ناس في الجبال بايدين ناس كذا ما تبلغهم هؤلاء يقيم الله لهم اختبارا في القيامة جاءت به الاحاديث الاخرى ولا يعذبهم الا انهم وهذا سمعت... السؤال يطرح الان هناك بعض الناس ربما لم يبلغهم اي شيء لا. عن الدين هذا سواء في القديم او لا... الان لهم حساب اخر نعم لهم حساب اخر كما جاء في الحديث ان الله عز وجل ياتي باهل الفتره والشيخ الفاني الذي لم يكن يسمع او قد ما فهم و فيحتجون قل يا رب ما جاءنا منك من نذير فيقول الله تعالى لو كان جاءكم نذير كنتم تؤمنون قالوا طبعا كنا نؤمن اجد الايمان فيتركهم الله في يوم كان مقداره 50 الف سنه ويوم طويل جدا سنتكلم عن حكمته فيقول لو جاءنا نذير كنا اتبعناه فورا فيتركهم الله مده ثم يرسل اليهم رسولا من الملائكه يقول الله وضعوا عنقكم من النار يقول الله يقول لهم إن الله الذي خلقكم والذي يحاسبكم وضاعتكم الان يأمركم أن تلقوا انفسكم في هذه النار نعم يختبرهم فبعضهم يقول يقول نحن ما ما كذبنا وما قلنا وما فعلنا كل هذا الا لنتر من نار فيرفضون نعم لا. فيعذبون لانهم كانوا في الدنيا اذا اشيكون اشد انكارا نعم و... واما الذين يلقون انفسهم فتكون عليهم بردا وسلاما فينجحون في الاختبار هذا بالنسبه هذا ليس في القران هذا موجود في الاحاديث لا لكن والله عدل الله اثبت العداله المطلقه لا وانه لا يعذب وما كنا معذبين حتى, حتى نبعث رسولا وتقوم به الحجه على الناس وهو في الدنيا أو في الاخره وبعد ذلك يبدا الحساب الفردي الحساب الجمعي هو الذي تجشوا فيه الامم حول جهنم في اخطر المواقف ثم يستشهد الله الرسل وبالمثل ف... فاضمت الدكتور الامم ستكذب الانبياء كذلك يقول ماذا يبلغون نعم الامم تقول هذا هذا لا هذا في الاشره هذا هراء يقولون هذا لكن هذا للنجام من المرفق لا هذا, هذا يقول الناس لهم عقلهم احوال في هذا احيانا يؤذى لهم فيقولون هذا الكلام واحيانا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فإن كان لكم كيد فكيدوا هذا يوم خطير جدا انا امر هذا الذي سماه الله الفزع الأكبر لا يحزن المؤمنين يعني الفزع الأكبر وتتلقاه الملائكه يوم تنوي السماء كطي السجين للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده النبي عليه الصلاه والسلام فقرا هذه الايه ااا ونفخ في الصور فصيحه من في السماوات ومن في شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون وفرجف به المنبر المنبر المنبر الناس يقول هذا خشب هذا لا يفهم لا الاشياء تف لها لها ادراك ما ليس كادراكنا ليس بلسان كلساننا إنما لها ادراك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على على جذع نخله فلما تركه سمع له خنين وحنين للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني يبكك الاطفال حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه اليه وبشره بالجنه وكذا هذا طبعا بعض الناس ياخذ هذا الكلام اخذا استهزائيا كشأن الانسان في كل زمان وكان ولكن حقائق الوحي الالهي دامغة وهي حقيقة لا ريب فيها وستاتي يوم وسيرى الناس باعينهم ما كانوا ينكرون يوم يدعون الى نار جهنم دعى هذه النار التي كنتم بها تكذبون اف سحر تكذبون كانوا ينكرون كانوا يستهزئون بالمؤمنين احنا نقولون ذلك هذه النار التي كنتم بها تكذبون اف هذا ام أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما ظلمهم الله وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم ولهذا الأمر والله في غايه الخطورة نحتاج دائما إلى التذكره وإلى أن نعمل لهذا اليوم العظيم حتى ننجو بإذن الله نسال الله ان يقود بنا وصينا جميعا لخير ما يحب ويرضى والله تعالى هو الرحمن الرحيم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا اخواني الافلا في نهايه هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك لا يسعنا إلا ان نتوجه بالشكر الجزيل لفضيله شيخنا واستاذنا فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الازهر وام القرى سابقا حدثنا عن بعض هذه المشاهد التي تنفطر لها القلوب عن أن الناس سيحشرون في البداية يعني اشتات متفرقين لا يدرون إلى اين يذهبون ثم يطيل يامر الله عز وجل الملك أن يطيل النفخه فاذا هم يتوجهون إلى مصدر الصوت ثم يميز الله عز وجل بين المؤمنين والكافرين ثم يجتمع تجتمع كل امه مع نبيها أو من دعاها إلى الخير ويبدا الفصل ثم حدثنا اخيرا عن الحساب الفردي لكل انسان عما قدم وذكر أننا ونحن ننصح الناس الآن نحن أحب الناس إليهم واقرب الناس إليهم واحرص الناس إليهم والذي يدرك هذا من الآن سيعرف قيمته يوم القيامه والذي لا يدرك من الآن سيندم ندما شديدا لكن للأسف الشديد يندم يوم لا ينفع الندم نلتقي باذن الله عز وجل مع فضيله الدكتور لنواصل الحديث عن مشاهد القيامة فحتى نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته